7- استمع إلى النص الآتي وضع الكلمة التي تسمعها في الفراغ المناسب ولد ابن سينا في قرية أفينشا في أوزباكستان سنة تسعمائة وثمانين ميلادية وقد كان ابن سينا ذكياً وكان يحب العلم كثيرا. وأيضاً كان يحب قراءة الكتب عندما كان طفلا حفظ القرآن الكريم عندما كان عمره عشر سنوات درس كثيرا من العلوم مثل الأدب واللغة والرياضيات والفلك والمنطق وغيرها لكنه اشتهر بالطب والفلسفة ألف الكثير من الكتب في علوم مختلفة ومن أشهرها كتاب القانون في الطب الذي كان يدرس في الجامعات الأوروبية حتى القرن السابع عشر وكتاب الشفاء